وإن كنتم على سفين و لن تجدوا كان فيها فارغا من قبضه وإن امن بعدكم ألا تكتموا الشهادة ومن ينتم ذا فإن إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإذا لمقبوضة فإن أمن بعضكم أَلَا تَكْتُمُونَ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْ غَفَاهُ إِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اللَّهُ بِمَا الله هو علانقري الشين قائم دمر رسله وقالوا سمعنا واطعنا وفراناك ربنا ما اليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت All right.